اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت واقعا ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بس فكانت هباء منثورا فكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشؤمه ما اصحاب المشؤمه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ذلله من الاولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب واباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يصدعون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 الَّذِي لَن سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا بقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وَسَلَتَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يِحْنُُّم لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِرْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيَحَسِبُ الَّذِينَ مِنْ فَوْقِنَا وَمِنْ تَحْتِنَا إِلَّا أَنَّا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۚ أَوَلَا يُؤْمِنُونَ ۗ أَمْ أَبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ ۚ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ يَوْمَ نَعْنُوهُمْ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَٰذَا نُزُلُ نحن خلقناكم فلولا تصدقون ا فراءيتمنا تمن انتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسموقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ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 121. لا يمسه إلا المطهرون 122. تنزيل من رب العالمين 123. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 124. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 125. فلولا إذا بلغت الحلقون 126. وأنتم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 117. فسلام لك من أصحاب اليمين 118. وأما إن كان من المكذبين الضالين 119. فنزل من حميم 110. وتصلية جحيم 111. إن هذا لهو حق اليقين